حاميم حاميم تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة والكتاب المبين أقسم الله بالقرآن الموضح لطريق الهداية إلى الحق إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إن جعلناه قرآنا بلسان العرب رجاء أن تعقلوا يا معشر من نزل بلسانكم معانيه وتفهموها لتنقلوها إلى الأمم الأخرى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وإن هذا القرآن في اللوح المحفوظ لذو علو ورفعة وذو حكمة قد احكمت اياته في اوامره ونواهيه افنضرب عنكم الذكر صفحا ان كنتم قوما مسرفين افنترك انزال القران عليكم اعراضا لاجل اكثاركم من الشرك والمعاصي لا نفعل ذلك بل الرحمه بكم تقتضي عكس هذا وكم أرسلنا من نبي في الأولين وكم بعثنا من نبي في الأمم السابقة وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون وما يأتي تلك الأمم السابقة من نبي من عند الله إلا كانوا منه يسخرون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين فأهلكنا منهم أشد بطشا من تلك الأمم فلا نعجز عن إهلاك منهم أضعف منهم ومضى في القرآن صفة إهلاك الأمم السابقة مثل عاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم ولئن سألت أيها الرسول هؤلاء المشركين المكذبين من خلق السماوات ومن خلق الأرض ليقولن جوابا لسؤالك خلقهن العزيز الذي لا يغلبه أحد العليم بكل شيء الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون الله الذي مهد لكم الأرض فجعلها لكم وطاء تطعونها بأقدامكم وصير لكم فيها طرقا في جبالها وأوديتها رجاء أن تسترشدوا بها في سيركم والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي نزل من السماء ماء بقدر ما يكفيكم ويكفي بهائمكم وزروعكم فأحيينا به بلدة قاحلة لا نبات بها وكما أحيى الله تلك الأرض القاحلة بالنبات يحييكم للبعث والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون والذي خلق الأصناف جميعها كالليل والنهار والذكر والأنثى وغيرها وصير لكم من السفن والأنعام ما تركبونه في أسفاركم فتركبون السفن في البحر وتركبون أنعامكم في البر لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمه ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين صير لكم ذلك كله رجاء أن تستقروا على ظهور ما تركبون منه في أسفاركم ثم تذكروا نعمة ربكم بتسخيرها لكم إذا استقررتم على ظهورها وتقولوا بألسنتكم تنزه وتقدس الذي هيأ وذلل لنا هذا المركوب فصرنا نتحكم فيه وما كنا له مطيقين لولا تسخير الله له وإنا إلى ربنا لمنقلبون وإنا إلى ربنا وحده لراجعون بعد موتنا للحساب والجزاء وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين وزعم المشركون أن بعض المخلوقات متولدة عن الخالق سبحانه حين قالوا الملائكة بنات الله إن الإنسان الذي يقول مثل هذا القول لكفور بين الكفر والضلال أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين أتقولون أيها المشركون اتخذ الله مما يخلق بنات لنفسه وأخلصكم بالذكور من الأولاد فأي قسمة هذه القسمة التي زعمتم وإذا بشّر أحدهم بما ضربن الرحمن مثل ظل وجهه مسود وهو كظيم وإذا بشّر أحدهم بالأنثى التي ينسبها إلى ربه ظل وجهه مسودا من شدة الهم والحزن وظل هو ممتلئا غيضا فكيف ينسب إلى ربه ما يغتمه به إذا بشّر به أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ أَيَنْسِبُونَ إِلَى رَبِّهِمْ مَنْ يُرَبَّى فِي الزِّينَةِ وَهُوَ فِي الْجِدَالِ غَيْرُ مُبِينِ الْكَلَامِ لِأُنُوثَتِهِ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَل ستكتب شهادتهم ويسألون وسموا الملائكة الذين هم عباد الرحمن سبحانه إناثا هل حضروا حين خلقهم الله فتبينوا أنهم إناث ستكتب الملائكة شهادتهم هذه ويسألون عنها يوم القيامة ويعذبون بها لكذبهم وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم انهم الا يخرصون وقالوا محتجين بالقدر لو شاء الله الا نعبد الملائكة ما عبدناهم فكونه شاء ذلك منا يدل على رضاه ليس لهم بقولهم هذا من علم إنهم إلا يكذبون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون أم أعطينا هؤلاء المشركين كتابا من قبل القرآن يبيح لهم عبادة غير الله فهم متمسكون بذلك الكتاب محتجون به بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على امه وإنا على آثارهم مهتدون لا لم يقع ذلك بل قالوا محتجين بالتقليد إنا وجدنا آباءنا من قبلنا على دين ومله وقد كانوا يعبدون الأصنام وإنا ماضون على آثارهم في عبادتها وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وكما كذب هؤلاء واحتجوا بتقليدهم لآبائهم لم نبعث من قبلك أيها الرسول في قرية من رسول ينذر قومه إلا قال رؤساؤهم وكبراؤهم من أهل الثراء فيهم إنا وجدنا آباءنا على دين وملة وإنا متبعون لاثارهم فليس قومك بدعا في ذلك قال اولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه اباءكم قالوا انا بما ارسلتم به كافرون قال لهم رسولهم أتتبعون آباءكم ولو جئتكم بما هو خير من ملتهم التي كانوا عليها قالوا إن كافرون بالذي أرسلت به أنت ومن سبقك من الرسل فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين فانتقمنا من الأمم التي كذبت بالرسل من قبلك فأهلكناهم فتأمل كيف كانت نهاية المكذبين برسلهم فقد كانت نهاية أليمة وَإِذْ قَالَ إِبَرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مما تَعْبُدُونَ واذكر أيها الرسول حين قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني بريء مما تعبدون من الأصنام من دون الله إلا الذي فطرني فإنه سيهدين إلا الله الذي خلقني فإنه سيرشدني إلى ما فيه نفعي من اتباع دينه القويم وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون وصير إبراهيم كلمة التوحيد لا إله إلا الله باقية في ذريته من بعده فلا يزال فيهم من يوحد الله لا يشرك به شيئا رجاء أن يرجعوا إلى الله بالتوبة إليه من الشرك والمعاصي بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين لم أعاجل بالهلاك هؤلاء المشركين المكذبين بل متعتهم بالبقاء في الدنيا ومتعت آبائهم من قبلهم حتى جاءهم القرآن ورسول مبين هو محمد صلى الله عليه وسلم ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون ولما جاءهم هذا القرآن الذي هو الحق الذي لا مريت فيه قالوا هذا سحر يسحرنا به محمد وإنا به كافرون فلن نؤمن به وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وقال المشركون المكذبون هل لا الله هذا القرآن على أحد رجلين عظيمين من مكة أو الطائف بدلا من إنزاله على محمد الفقير اليتيم اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ أَيُّهَا الرَّسُولَ فَيُعْطُونَهَا مَن يَشَاءُونَ وَيَمْنَعُونَهَا مَن يَشَاءُونَ أَمِنَ اللَّهِ نحن قسمنا بينهم أرزاقهم في الدنيا وجعلنا منهم الغني والفقير ليصير بعضهم مسخرا لبعض ورحمة ربك لعباده في الآخرة خير مما يجمعه هؤلاء من حطام الدنيا الفاني ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون ولولا ان يكون الناس امه واحده في الكفر لجعلنا لبيوت من يكفر بالله سقوفا من الفضه وجعلنا لهم درجا عليه يصعدون ولبيوتهم لبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وجعلنا لبيوتهم ابوابا وجعلنا لهم اسره عليها يتكئون استدراجا لهم وفتنا وزخرفا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَلَجَعَلْنَا لَهُمْ ذَهَبًا وَلَيْسَ كُلُّ ذَلِكَ إِلَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَنَفْعُهُ قَلِيلٌ لِعَدَمِ بَقَائِهِ وَمَا فِي الْآخِرَةِ مِنَ النَّعِيم خير عند ربك أيها الرسول للمتقين لله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين ومن ينظر نظر غير متمكن في القرآن يوصله إلى الإعراض يعاقب بتسليط شيطان ملازم له يزيده في الغواية وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون وإن هؤلاء القرناء الذين يسلطون على المعرضين عن القرآن ليصدونهم عن دين الله فلا يمتثلون أوامره ولا يجتنبون نواهيه ويظنون أنهم مهتدون إلى الحق ومن ثم فهم لا يتوبون من ضلالهم حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين حتى إذا جاءنا المعرض عن ذكر الله يوم القيامة قال متمنياً يا ليت بيني وبينك أيها القرين مسافة ما بين المشرق والمغرب فقبحت من قرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون قال الله للكافرين يوم القيامة ولن ينفعكم اليوم وقد ظلمتم أنفسكم بالشرك والمعاصي اشتراككم في العذاب فلن يحمل شركاؤكم عنكم شيئا من عذابكم أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين إن هؤلاء صم عن سماع الحق عمي عن إبصاره أفأنت أيها الرسول تستطيع اسماع الصم أو هداية العمي أو هداية من كان في ضلال واضح عن الطريق المستقيم فإما نذهب بك فإنا منهم منتقمون فإن ذهبنا بك بأن أمتناك قبل أن نعذبهم فانا منتقمون منهم بتعذيبهم في الدنيا والآخرة أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون أو نرينك بعض ما نعدهم من العذاب فانا عليهم مقتدرون لا يستطيعون مغالبتنا في شيء فاستمسك بالذي اوحي إليك إنك على صراط مستقيم فتمسك أيها الرسول بما أوحى إليك ربك وعمل به إنك على طريق حق لا لبس فيه وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وإن هذا القرآن لشرف لك وشرف لقومك وسوف تسألون يوم القيامة عن الإيمان به واتباع هديه والدعوة إليه واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون واسأل أيها الرسول من بعثنا من قبلك من الرسل أجعلنا من دون الرحمن معبودات تعبد ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين ولقد بعثنا موسى بآياتنا إلى فرعون والأشراف من قومه فقال لهم إني رسول رب المخلوقات كلها فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِنْهَا يَضْحَكُونَ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا صَارُوا مِنْهَا يَضْحَكُونَ سُخْرِيَةً وَاسْتِهْزَاءً وَمَا نُرِيهِم مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وما نري فرعون والأشراف من قومه من حجة على صحة ما جاء به موسى عليه السلام إلا كانت أعظم من الحجة التي قبلها وأخذناهم بالعذاب في الدنيا رجاء أن يرجعوا عما هم عليه من الكفر ولكن دون ما فائده وقالوا يا أيها الساحر دع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فقالوا لما نالهم بعض العذاب لموسى عليه السلام يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما ذكر لك من كشف العذاب إن آمنا إنا لمهتدون إليه إن كشفه عنا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَلَمَّا صَرَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ وَلَا يَفُونَ بِهِ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أفلا تبصرون ونادى فرعون في قومه قائلا في تبجح بملكه يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار من النيل تجري تحت قصوري افلا تبصرون ملكي وتعرفون عظمتي أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فأنا خير من موسى الطريد الضعيف الذي لا يحسن الكلام فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فهل لا ألقى الله الذي أرسله أسورة من ذهب عليه لتبيين أنه رسوله أو جاء معه الملائكة يتبع بعضهم بعضا فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فأغرى فرعون قومه فأطاعوه في ضلاله إنهم كانوا قوما خارجين عن طاعة الله فَلَمَّا أَسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَلَمَّا أَغْضَبُونَا بِاسْتِمْرَارِهِمْ عَلَى الْكُفْرِ انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ كُلَّهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ فَصِرْنَا فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ مُقَدِّمَةً يَتَقَدَّمُونَ لِلنَّاسِ وكفار قومك لهم بالاثر وصيرناهم عبره لمن يعتبر لالا يعمل بعملهم فيصيبه ما اصابهم ولما ضرب بنو مريم مثلا اذا قومك منه يصدون ولما حسب المشركون ان عيسى الذي عبده النصارى داخل في عموم قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون وقد نهى الله عن عبادته كما نهى عن عبادة الأصنام إذا قومك أيها الرسول يضجون ويصخبون في الخصومة قائلين رضينا أن تكون آلهتنا بمنزلة عيسى فأنزل الله ردا عليهم إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون وقالوا امعبوداتنا خير أم عيسى ما ضرب لك ابن الزبعرى وأمثاله هذا المثل حبا للتوصل إلى الحق ولكن حبا للجدل فهم قوم مجبولون على الخصومة إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ما عيسى بن مريم إلا عبد من عباد الله أنعمنا عليه بالنبوة والرسالة وصيرناه مثلا لبني إسرائيل يستدلون به على قدرة الله حين خلقه من غير اب كما خلق آدم من غير أبوين. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون ولو نشاء إهلاككم يا بني آدم لأهلكناكم وجعلنا بدلكم ملائكة يخلفونكم في الأرض يعبدون الله لا يشركون به شيئا وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم وإن عيسى لعلامة من علامات الساعة الكبرى حين ينزل آخر الزمان فلا تشكوا أن الساعة واقعة واتبعوني فيما جئتكم به من عند الله هذا الذي جئتكم به هو الطريق المستقيم الذي لع وجاج فيه ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولا يصرفنكم الشيطان عن الصراط المستقيم بإغوائه وإغرائه إنه لكم عدو بين العداوة ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون ولما جاء عيسى عليه السلام قومه بالأدلة الواضحة على أنه رسول قال لهم قد جئتكم من عند الله بالحكمه ولاوضح لكم بعض الذي تختلفون فيه من امور دينكم فاتقوا الله بامتثال اوامره واجتناب نواهيه واطيعوني فيما امركم به وانهاكم عنه ان الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم إن الله هو ربي وربكم لا رب لنا غيره فأخلصوا له وحده العبادة وهذا التوحيد هو الطريق المستقيم الذي لا جاج فيه فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم فاختلف الطوائف النصارى في شأن عيسى فمنهم من يقول هو إله ومنهم من يقول هو ابن الله ومنهم من يقول هو وأمه إلهان فويل للذين ظلموا أنفسهم بما وصفوا به عيسى من الألوهية أو البنوة أو أنه ثالث ثلاثة من عذاب موجع ينتظرهم يوم القيامة هل يظلمون ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون هل ينظر هؤلاء الأحزاب المختلفون في شأن عيسى إلا الساعة أن تأتيهم فجأة وهم لا يحسون بإتيانها فإن جاءتهم وهم على كفرهم فإن مصيرهم العذاب الموجع الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين المتخالون والمتصادقون على الكفر والضلال بعضهم لبعض اعداء يوم القيامه الا المتقين لله بامتثال اوامره واجتناب نواهيه فخلتهم دائمه لا تنقطع يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ويقول لهم الله يا عبادي لا خوف عليكم اليوم فيما تستقبلونه ولا أنتم تحزنون على ما فاتكم من حظوظ الدنيا الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين الذين آمنوا بالقرآن المنزل على رسولهم وكانوا منقادين للقرآن ياتمرون بأوامره وينتهون عن نواهيه أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون أدخلوا الجنة أنتم وأمثالكم في الإيمان تسرون بما تلقونه من النعيم المقيم الذي لا ينفد ولا ينقطع يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون يطوف عليهم خدامهم بانيه من ذهب وبأكواب لا عرى لها وفي الجنة ما تشتهيه الأنفس وتتلذذ الأعين برؤيته وأنتم فيها ماكثون لا تخرجون منها أبدا وتلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون تلك الجنة التي وصفت لكم هي التي أورثكم الله إياها بأعمالكم فضلا منه لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون لكم فيها فاكهة كثيرة لا تنقطع منها تأكلون ولما ذكر الله جزاء المتقين ذكر جزاء منهم ضدهم وهم المجرمون فقال إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون إن المجرمين بالكفر والمعاصي في عذاب جهنم يوم القيامة ماكثون فيه أبدا لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون لا يخفف عنهم العذاب وهم فيه آيسون من رحمة الله وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين وما ظلمناهم حين أدخلناهم النار ولكن كانوا هم الظالمين لأنفسهم بالكفر ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ما ونادوا خازن النار مالكا قائلين يا مالك ليمتنا ربك فنستريح من العذاب فيجيبهم مالك بقوله انكم ماكثون في العذاب دائما لا تموتون ولا ينقطع عنكم العذاب لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون لقد جئناكم في الدنيا بالحق الذي لا مريه فيه ولكن معظمكم للحق كارهون ام ابرموا امرا فانا مبرمون فان مكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم واعدوا له كيدا فانا محكمون لهم تدبيرا يفوق كيدهم أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون أم يظنون أنا لا نسمع سرهم الذي اضمروه في قلوبهم أو سرهم الذي يتناجون به خفيا بلى إنا نسمع ذلك كله والملائكة لديهم يكتبون كل ما عملوه قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين قل أيها الرسول للذين ينسبون البنات لله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا ما كان لله ولد تنزه عن ذلك وتقدس فأنا أول العابدين لله تعالى المنزهين له سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون تنزه رب السماوات والأرض ورب العرش عما يقوله هؤلاء المشركون من نسبة الشريك والصاحبة والولد إليه فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فاتركهم أيها الرسول يخوضوا فيما هم عليه من الباطل ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون وهو يوم القيامة وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وهو سبحانه المعبود في السماء بحق وهو المعبود في الأرض بحق وهو الحكيم في خلقه وتقديره وتدبيره العليم بأحوال عباده لا يخفى عليه منها شيء وتبارك الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما وعنده علم الساعه واليه ترجعون وتزايد خيره وبركته سبحانه الذي له وحده ملك السماوات وملك الارض وملك ما بينهما وعنده وحده علم الساعه التي تقوم فيها القيامه لا يعلمها غيره وإليه وحده ترجعون في الآخرة للحساب والجزاء ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولا يملك الذين يعبدهم المشركون من دون الله الشفاعة عند الله إلا من شهد ألا لا إله إلا الله وهو يعلم ما شهد به مثل عيسى وعزير والملائكة ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن خلقنا الله فكيف يصرفون عن عبادته بعد هذا الاعتراف وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون وعنده سبحانه علم شكوى رسوله من تكذيب قومه وقوله فيها يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون بما أرسلتني به إليهم فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون فأعرض عنهم وقل لهم ما تدفع به شرهم وكان هذا في مكة فسوف يعلمون ما يلاقونه من العقاب